ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلمن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أَسَأْتُمْ فلها فإذا جاء وعد الآخرة لِيَسُوؤُوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرتين وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ولا تجر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها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 عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا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 فَوَلَا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا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 إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا, فسجدوا إلا بليس قال أسجد لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك أن ذريته إلا قليلة قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم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 وَإِنَّكَ أَجْوَلَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَدَتْ خَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَ رَكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي, لي من لدنك سلطانا نصيرا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 ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ا كنا عظاما ورفاه ائنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُل لَوِ انْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 السموات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لعظنك يا فرعون مثبور فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الذين أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يتلى عليهم يخرون